قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين كذلك نبهكم أنه ثم كثير من القصص المكذوبة على الأنبياء من بين هذه القصص قصة مكذوبة على نبي الله سيدنا أيوب يقول بعض الناس على زعمهم أنا سيدنا أيوب مرض مرض شديد حتى صار الدود يخرج من بدنه فيقولوا أنه هو يأخذ الدودة ويرجحها الجسم ويقول لها كلي مباركة مما رزقك الله فهذه القصة مكذوبة وهذه القصة فيها كفر لأنه هذا ما يليقش بالأنبياء كيفاش يرد الدودة الجسم باش يتأذى أعوذ بالله والله يقول في القرآن الكريم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك والعلماء قالوا أن الأنبياء ما يمرضوش بالأمراض المنفرة كخروج الدود والبرص ونحو ذلك كذلك البعض يروي قصة مكذوبة على سيدنا داود يقول بعض الناس على زعمهم أن سيدنا داود كان عنده تسعة وصعين زوجة وكان عنده قائد الجيش كانت عنده زوجة جميلة فيقول أن سيدنا داود أعجب بها فأرسل قائد الجيش إلى المعركة بش يموت في المعركة وباش هو يتزوجها من بعده فهذا مو صحيح لأنه ما يليقش بالأنبياء كذلك سيدنا إبراهيم وقتلي قال عن زوجته سارة هذه أختي معناها هذه أختي في الإسلام وقتلي سألوا الملك قالوا من هذه وكان هذا الملك ظالم ياخذ زوجات غيروا بالقوة فقول سيدنا إبراهيم هذه أختي أي أختي في الإسلام هذا ما فيش كذب بل هو صدق كذلك الأنبياء أصواتهم جميلة ووجوههم حسنة قال صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا رواه الترمذي فاصل الإنسان ما قرد كما يزعم بعض الناس والعياذ بالله فهذا القول فيه كفر وضلال إخوة الإيمان الآن بش نتكلم عن الردة والردة معناها الخروج من الإسلام والردة تتقسم الثلاثة أقسام كما قسموها العلماء من المذاهب الأربعة ردة بالاعتقاد وردة بالأفعال وردة بالأقوال والمسلم يتعلم الأشياء اللي يتخرج من الإسلام باش ما يقعش فيها لأنه اللي ما يعرفش الشر يقع فيه فواجب عن المسلم أنه يحافظ على إسلامه لأنه نعمة الإسلام نعمة عظيمة وكفى بها نعمة إخوة الإيمان في هذا الزمان اللي نحن نعيش فيه أكثر التسالف في الكلام حتى أنه بعض الناس يتكلموا كلام يخرجهم الإسلام وهما ما يعتبروش أنفسهم خرجهم الإسلام بالنسبة ليهم يعتبروا أنه الكلام اللي يتكلموه ما فيش ضرر ما يعتبروش أنفسهم عملوا ذنب وهذا الرسول خبرنا عليه في الحديث اللي قال فيه إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار سبعين خريفا أي مسافة سبعين عاما في النزول وذلك منتهى جهنم أي قعر جهنم وهو خاص بالكفار وهذا الحديث فيه دليل على أنه ما هو الشرط لوقوع الإنسان في الكفر معرفة الحكم ولا انشراح الصدر ولا اعتقاد معنى اللفظ فالانسان اللي يتكلم كلام اللي فيه كفر باراده منه ولو ما ما قالو يخرج من الإسلام. كذلك الانسان اللي يتكلم كلام الكفر او يعتقد الاعتقاد اللي هو كفر ولو ما يعرفش الحكم معناتها ما كانش يعرف ان هذا الكلام اللي يتكلم بيه يخرج من الاسلام او ان هذا الاعتقاد اللي اعتقدوا يخرجوا من الاسلام فانه يكفر لانه الجاهل لا يعذر بجهله فالجال مهوش عذر كذلك إذا تكلم الإنسان لكلام ألي فيه كفر ولو كان غاضب يخرج بالإسلام لأن الغضب كما قلنا مهوش عذر قال الإمام النووي لو غضب رجل على ولده أو غلامه فضربه ضربا شديدا فقال له رجل ألس مسلما فقال لا متعمدا كفر أي بإرادة مش سبق لسان الآن بش نذكر لكم أمثلة من الردة الردة بالاعتقاد وهذا يكون بالقلب كيف ليشك في وجود الله فهذا كافر كذلك ليعتقد أن الله ضوء فهذا ما هوش مسلم وليقرأ قوله تعالى الله نور السماوات والأرض ويفهم أن الله نور بمعنى ضوء فهذا يكفر والعياذ بالله لأن العلماء قالوا الله النور بمعنى الله الهادي كذلك ألي يعتقد أنه ربي جسم قاعد فوق العرش فهذا يكفر أما قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فمعناه أن الله قهر العرش ومش معناتها أن الله قاعد فوق العرش كما يظن بعض الجهلة والعياذ بالله العرش هو أكبر المخلوقات من حيث الحجم الرسول خبرنا عليه في الحديث ألي قال فيه ما السماوات السبع في جنب الكرسي؟ إلا كحلقة في أرض فلات وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة كذلك أليعتقد أن الله عند جارحة معناتها أليعتقد أن الله عند عضو فهذا كفر كيف أليعتقد أن الله عند راس أو اذنين أو رجل فهذا كفر ونبهكم مثلة أن قوله تعالى يد الله فوق أيديهم مش معناتها أنه ربي عنده يد جارحة مش معناتها أنه ربي عنده عضو حاشا إنما معنى هذه الآية كما ذكر العلماء عهد الله ثبت عليهم كلمة اليد في اللغة العربية عندها معاني كثيرة فمثلا تقول فلان يده مبسوطة بمعنى أنه كريم مش على معنى اليد الجارحة فليعتقد أن الله عند يد جارحا فهذا ليس بمصلم وكذلك نبهكم إلى أن قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه مش معناتها أن الله عند وجه جارحا حاشا مش معناتها أن الله عند عضو حاشا الله ما عندوش أعضاء الإمام البخاري رضي الله عنه فسر إلا وجهه بمعنى إلا ملكه الله له سلطان على هذا العالم سلطان الله لا يفنى الله هو القهار الله قاهر كل شيء الله مالك كل شيء وهنا نبهك مثلا وهي أن بعض الناس يقول عبارة وهي حل الشباك خلي نشوف وجه ربي فهذه العبارة لا يجوز قولها ثم وقتلين قولوا فعلت هذا لوجه الله أي ابتغاء الثواب من الله مش على معنى الجارحة لأن الله ما عندوش جوارح معناتها ما عندوش أعضاء كذلك اللي يعتقد أن الله سكن اسماء فهذا ما مسلم عقيدة المسلمين هي أن الله موجود بلا مكان أما قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم أي بعلمه فمش معنى الآية أن الله مع كل شخص بذاته والعياذ بالله بعض الناس يقولوا عبارة وهي الله في كل مكان هذه العبارة مصحيحة وليفهم منها أنه ربي موجود في كل بقعة يكفر والعياذ بالله أما إذا شخص قال الله في كل مكان ويفهم منها أن الله يعلم كل شيء فلا يكفر ولكن قلولوا لا يجوز أن تقول هذه العبارة إخوة الإيمان الإمام أبو جعفر الطحاوي قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر فليوصف ربي بصفة من صفات المخلوقين كالحركة والانتقال والشكل واللون والحد فهذا يكفر ونبهكم مسل هامة الحديث اللي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا الإمام مالك رضي الله عنه فسر هذا الحديث بقوله نزول رحمة لا نزول نقلة معناتها في هذا الوقت من الليل في الثلث الأخير من الليل تكون هناك رحمة وبركة الله ينزلها على من يدعوه ويتضرع إليه ولينسب التنقل إلى الله فهذا كافر إخوة الإيمان أليعتقد أن الله روح يكفر أما قوله تعالى فنفخت فيه من روحي فمش معناه أن الروح جزء من الله والعياذ بالله لأن الله ليس روحا بل هو خالق الروح إنما الإضافة هنا هي إضافة تشريف أي أن هذه الروح هي روح مشرفة عند الله لأن الأرواح قسمان أرواح مشرفة وأرواح غير مشرفة وأرواح الأنبياء هي أرواح مشرفة كما في قوله تعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود بيتي أي البيت المشرف عند الله ومش المعنى أن الكعبة مكان سكناه حاشا كذلك اللي يعتقد أن الشرب الخمر أو السرقة أو الزناء حلال يكفر لأنه معلوم عند المسلمين علمهم وجاهلهم أن هذه الأمور حرام كذلك ألي النقص إلى الأنبياء يكفر كيف لاعتقد أن سيدنا إبراهيم عبد الكوكب والعياذ بالله فهذا كفر وكيف لاعتقد أن سيدنا يوسف هم بالزناء فهذا كفر أو ألي يعتقد أن سيدنا أيوب كان الدود يخرج من جسمه ثم هو يرجع الدود الجسم ويقول لها كلية مباركة مما رزقك الله فهذا كفر كذلك ألي أن نبي الله يونس عليه السلام غضب على الله يكفر إخوة الإيمان إذا شخص قال مسلم أريد الدخول في الإسلام المسلم يقول له مباشرة قل الشهادتين أي لا إله إلا الله محمد رسول الله ما يخروش وليقوله انتظر حتى نخذلك موعد مع الإيمان أو اللي انتظر حتى تغتسل أو اللي انتظر حتى تتعلم اللغة العربية أو اللي انتظر حتى تحفظ صور من القرآن فهذا لقال قال الشخص الذي يريد الدخول في الإسلام انتظر يكفر العلماء قالوا لو كان امام يخطب عن المنبر ودخل شخص إلى المسجد وقال لهذا الخطيب أريد الدخول في الإسلام فهذا الخطيب إذا قال له انتظر حتى انكمل خطبة يخرج من دين الإسلام أما الردة بالأفعال كيف اللي يسجد لصنم أو شمس أو يرمي المصحف في المزبلة او يرمي الأوراق اللي فيها علوم الشرع في المزبلة فهذا فيه خروج من الإسلام ولو قال أنا ما نقصدش الاستخفاف لأن فعله يدل على الاستخفاف كان هناك شخص من الصالحين اسمه بشر الحافي هذا كان ماشي في الطريق فالقاء ورقة مرمية مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم فاخذاها ونظفها وشراع عطر وعطر به هذه الورقة ثم نام تلك الليلة فشاف في المنام هاتفي قله يا بشر طيبت اسم الله لا يطيبن اسمك في الدنيا وفي الآخرة ومن الكفر الفعلي كتابة شيء من القرآن بالبول والعياذ بالله وهناك ردة بالأقوال وهي كثيرة جدا كيف ليسب رب العالمين والعياذ بالله فهذا كافر وليسب ربي يخرج من الإسلام ولو كان غاضب ولو قال أنا من ويتش الخروج من الإسلام إنما قلتها باللسان فقط فإنه يكفر الله تعالى يقول في القرآن الكريم ولا ان سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستازئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم وكذلك لسبدن الإسلام يخرج من الاسلام كذلك ليسب ملك من الملائكه يكفر كبعض الناس وقت يموت واحد من اقاربهم يسب ملك الموت عزرائيل فهذا كفر كذلك اللي يعترض على الله يكفر كذلك اللي يستهز بالجنة أو بالنار يكفر كبعض الناس يقولوا جهنم من الدفاو فيها فهذا كفر لأنه المزح ماهوش عذر لأنه اللي يتكلم الكلام اللي فيه كفر يخرج من الإسلام ولو كان يفدلك كذلك اللي يقول ما لي صليت ما شفت خير فهذا يكفر لأنه هذا الكلام فيه استهزاء بالصلاة كذلك اللي يقول وراس ربي فهذا يخرج من الإسلام لأنه ربي ما عندوش راس وكذلك بعض الصفهاء يقولوا يابو يا رب فهذا كفر لأن الله ليس له أب كذلك بعض الناس كيف يشوفوا شيء كبير يقولوا قد ربي واعباده فهذا كفر لأنه في نصفة الحجم لله تعالى والله تعالى ما هو الجسم كذلك يقول نحن أولاد ربي يكفر والعياذ بالله كذلك إذا حاجة حرام معلومة عند المسلمين عالمهم وجاهلهم أنها حرام وشخص يقول عليها حلال هذا يخرج من الإسلام كيف يقول شرب الخمر حلال فهذا كفر ولو كان مازح وقتل يقالها الكلام وثم بعض الناس وقتل يتغشوا على مسلم يقول لولو قتلك حلال هذا الكلام كفر كذلك يقول المسلم يا يهودي يريد بذلك أنه ليس على دين الإسلام فهذا كفر أما يقول مسلم يا يهودي على معنى أن أعماله تشبه أعمال اليهود لسوء عمله فلا يكفر لكن حرام كذلك يقول حرام قص الأظافر بالليل فهذا في تكذيب الدين كذلك أليس حسن الكفر يكفر ولعين غيره على فعل الكفر يكفر كذلك بعض الناس يقولوا خلي ربي بتاعك عندك هذا كفر وبعض الناس كي تصيروا مشكلة يقول يا ربي عناش تعمل فيها هكا شعمتلك هذا كفر لأنه فيه اعتراض على الله وبعض الناس إذا واحد اهرب منهم يقولوا يهربش الرب نجيبه هذا الكلام كفر كذلك بعض الناس يقابلوا شخص ويكون أول واحد شفوه في نهارتها وبعد ما يقابلوه صيروا له مشكلة فيقول لهذا الشخص اللي صبح عليك صبح على عزرائيل هذا كلام كفر بأنه فيه سازاء بسيدنا عزرائيل وليسازاء بالملائكة يكفر كذلك بعض الناس يقول الولدهم اللي هو صغير اللي هو ما هوش بالغ يعمل حاجة مش باهية يقولولو ما تعملش هالشيء حرام عليك ربي دخلك النار هذا كلام كفر بعض الناس كيجي واحد يذكرهم بالدين كيجي واحد يذكرهم بالتقوى فيقول لهذا الشخص الجنة عبات وآخر بلاصة خذاها عبد الباست عبد الصمد هذا كلام كفر كذلك بعض الناس كم يتحملوه الشخص يقولوله مرز ملايكتك اللي يفهم من هذه العبارة ذم الملائكة يكفر أما اللي يفهم منها ملائكتك عندهم صبر كبير لأنهم يلازمونك وأنت على هذه الحالة لا يكفر في هذه الحالة فعلم يا أخي المسلم أنه كل كلام يتكلم به الإنسان يتكتب عليه قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فالإنسان ينتبه باش ما يتكلمش بكلام يخرجه من الإسلام والقعدة أن كل اعتقاد أو فعل أو قول يدل على استخفاف بالله أو كتبه أو رسوله أو ملائكته أو الجنة أو النار أو معالم الدين كالحج والأذان أو أحكام الإسلام فهذا كفر إخوة الإيمان إذا إنسان ينقل الإكلام اللي فيه كفر ويذكر أداة الحكاية كيف يقول قال فلان كذا أو بعض الناس يقولون وهو ما هوش راضي بالكفر وما هوش مستحسن للكفر فلا يكفر إخوة الإيمان الإنسان اللي يخرج من دين الإسلام عليه أن يرجع فورا إلى الإسلام وذلك يكون بالنطق بالشهادتين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فلو أن إنسان سبب الله والعياذ بالله ثم قال أستغفر الله قبل ما يرجع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين فمن في عوش قول أستغفر الله قبل الرجوع إلى الإسلام هذا لي رب العالمين ثم بعد ذلك يقول أستغفر الله لو كان يقول أستغفر الله مليون مرة قبل ما يقول شهادتين باش يرجع إلى الإسلام فمن في قول أستغفر الله كيفاش يطلب من الله المغفرة وهو على الكفر قال تعالى لم يكن الله ليغفر لهم وشخص إذا كان مسلم ثم اصدر منه كفر فإن أعمال صالحة تحبت كلها فيخسر حسناته السابقة كلها من صلاة أو صيام أو صدق أو غير ذلك من وجوه الخير لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله فإذا رجع للإسلام لحسنات لإخسرها ما ترجعلوش كذلك من أحكام الردة وردة كما قلناكم هي الخروج من الإسلام من أحكام الردة أن عقد الزواج فسخ فتكون العلاقة بناتهم بعد كفر أحدهما أي كفر الرجل أو المرأة علاقة غير شرعية فجماعه لها زنا وإذا كان هناك ولد من هذه العلاقة فهذا الولد هو ولد زنا لا ينسب إلى الرجل والمتد يحرم أكل ذبيحته وإن مات على الكفر لا تجوز الصلاة عليه ولا يجوز دفنه في مقابل المسلمين إخوة الإيمان الرسول خبرنا أنه سيأتي زمن يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا ويمسي الرجل كافرا ويصبح مسلما يبيع دينه بعرض من الدنيا وهذا ينطبق على هذا الزمان اللي نحن نعيش فيه والإكثر فيه الكفر والعياذ بالله تعالى إخوة الإيمان أشد الذنوب على الإطلاق هو الكفر الله تعالى يقول في القرآن الكريم والكافرون هم الظالمون أي أن أشد الذنوب هو الكفر إخوة الإيمان إسعاوا باش تتعلموا عن المدين من ناثقات واضبوا على حضور مجالس العلم فإن فيها الخير وفيها البركة وثبتوا على التقوى ثبتنا الله وإياكم على عقيدة أهل الصنة وحفظنا جميعا من كل مكروه اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما اللهم وفقوا لا تأمورنا وألهمهم الخير والرشاد لما فيه مصلحة أمتنا اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به وفي الختام وبعدما أمضينا وقتا مباركا مع هذا الدرس نستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم مع إصدار جديد من إصدارات جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بإذن الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته